في خلوة الليل وقهر السنين برزت رجال برزت رجال لله مجاهدين طلبوا الجنان فسحقوا المعتدين ورسموا الجهاد هدفا لا يلين فسماهم الميدان كتيبة المجاهدين عزك يا بلادي برجال وحدها دم شهيد تتحدى كل الأموال وبوحدتها العادي تكيد عزك يا بلاي وحدتنا احفظ وحدتنا يا رب وهادم ونانا وكل ما نريد من, من برضى بذلل وهوان فرجى يشمخ بيها العادي ليش الدم علينا هان ليش نشمت فينا النازل بي هلا عادي شو هدي حي عزك يا بلادي برجال بيوحدها دم شهيد تتحدى كل الأهوال وبوحدتها العادي تقيد يا رجال الشعب المعطاء شو بيصير لو نتوحد وبكل شموخ. وحدًا عهد الشهيد عزك يا بلادي برجال بيوحدها دم شهيد تتحدى كل الأوال وبوحدتها العادة تقيد عزك يا بلادي برجال بيوحدها دم شهيد تتحدى كل الأوال Hela alaadi tkien Iydy b'ydy b'ydy b'wajhii'yh ssab Wubhemmet ha t'ssir eddarr Iydy b'ydy b'wajhi'yh